لا يحب الله الجهر بسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا علما إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِهِمْ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَقِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا هُنَا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 يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا, فقالوا أرن الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وأتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقه مضور بمتاقهم وقلنا لهم دخل البعد سجدو وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعذو في السبب وأخذنا منهم متاقا غليظا